قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِياءٌ لله من مِنْ دُونِ النَّاسِ إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أولياء لله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 عليها وتمكوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير